بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المظله فجعله غطاء ان احمى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المطعى فجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى شا الله انه يعلم الجهر وما يخفى انه يعلم الجهر وما يخفى ولييسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى ولييسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سَذكرمَ يخش ويتَجََّبُهَا الأشقَ الذي يَصْلَ مكُدرات سََذكَرونَ يَخش وتَجََّبُهَا الأشْقَ الذي يَفْنَّ غَكُدراتثَُّ لا يموت فيها وَلَا يَحْمَاءثَُّ لا ي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى